وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم عبادا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم وأنه إذا جاء وعد المرة الاخره بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بين أيضا أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم وذلك في قوله تعالى وإن عدتم عدنا ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أو لا ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين فجرى على بني قريضة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 وقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم الآية ونحو ذلك من الآيات ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله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 لأنها اخبار إسرائيلية وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا في قوله حصيرا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء كل منهما يشهد لمعناه قرآن وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها صحيح ويشهد له قرآن فنورد جميع ذلك لأنه كله حق الأول أن الحصير المحبس والسجن من الحصر وهو الحبس قال الجوهري يقال حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به وهذا الوجه يدل له قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا ونحو ذلك من الآيات الوجه الثاني أن معنى حصيرا أي فراشا ومهادا من الحصير الذي يفرش لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي اقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب فالتي نعت لموصوف محذوف على حد قول ابن مالك في الخلاصة وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وقال الزجاج والكلبي والفراء للحال التي هي أقوم الحالات وهي توحيد الله والإيمان برسله وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لاتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدي إلى خير الدنيا والآخرة ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافره في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوى بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة وتنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة وسنترك ذلك البيان للحلقات القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته